فتحتك <تصفيق> الله وتحت كلنا يا نايا الله يقبل فيك دعائي فتحتك الله يا يا الله فيك تبغى شاي وتبغى تبغى للمسكين حمايا لسانك الهج هد متحايا ايديك عمرك بالعطايا يا الكريم سيد عمره ما خيب رجايا الله فيك تبقى بدعي لك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 قربتك طال الكفاية والعمر بيقى في النهاية كفاك أرجع يا طنايا تعال برد <متحد> لي شايا وتحتك الله دياك جنايا الله يقبل فيك دعايا تبقى شايا وتبقى رايا تبقى للمسكين حمايا تخرك ليه كبري وبلايا وتخراك ليه أيام شكايا دخلك لك مر و بلايا دخلك لك ايام شقايا رجالت تحدت لي مناي تمسح دمعات يومكاي و فك الله لا يا جنايا الله يقبل فيك تعايا نبرشايا و تبغايا تبغى للمسكين حمايا وضحتك الله لا يا جنايا الله يقبل فيك سعايا I'm gonna go to the house. I'm